<تصفيق> ومستغرب، مستغرب، مستغرب <تصفيق> <تصفيق> عطيتك فرصة وضاعت وجدت فرصة سد الدين برجك العالي ورتبها موازيني أنا ليها ما ما تسمح ماشي اللعبة على الحبلين طيب نياتي وهبتك سنيني عطيتك فرصة وضاعات وجد فرصة It's not